ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ثُمَّ تَابُوا ذلك وأصلحو إن ربك من بعدها لظفور الرحيم إن إبراهيم كان أممًا قانة لله حنيف ولم يكو من المشكين. شاكرا لئنمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين إنا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحب أم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمعضّة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن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 كبيرين واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون الذين اتقوا والذين هم محسنون